إن أصبق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما درسنا لهذا اليوم فهو الدرس التاسع من سلسلة شرحنا لكتاب المرشد المعين على الضروري من علوم الدين ونحن في كتاب الصلاة وقد شرعنا في درسنا السابق في تدارس بعض مسائل هذا الكتاب فذكرنا مقدمة عن الصلاة وتعريفها وحكم تاركها وذكرنا شرحاً لقول الناظم فرائض الصلاة ستة عشرة شروقها أربعة مقتفرة فذكرنا معنى الفرائض ومعنى الشروط وأنها على ثلاثة أنواع فصلناها فيما قبل ثم بدأنا في شرح فرائض الصلاة وذلك في قول في شرح قول الناظم تكبيرة الإحرام والقيام لها ونية بها ترام فاتحة مع القيام والركوع والرفع منه والسجود بالخضوع والرفع منه والسلام والجلوس له وترتيب أداء في الأسس والاعتدال مطمئنا بالتزام تابع مأموم بإحرام سلام نيته اقتداء كذا الإمام فيه خوف وجمع جمعة مستخلفي ثم ذكر الشروط فقال شرطها لاستقبال طهر الخبث وستر عورة وطهر الحدث بالذكر والقبرة في غير الأخير تفريع ناسيها وعاجز كثير نذبن يعيدان بوقت كالخطى في قبلة لا عجزها أو الغطاء وما عدا وجه وكف الحرة يجب ستره كما في العورة لكن لدى كشف لصبر أو شعر أو طرف تعيد في الوقت المقر حين شرحنا فرائض الصلاة وصلنا إلى الركوع والرفع منه ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى في شرح الفريضة التي تلي وهي السجود والسجود عرفه ابن عرفه في حدوده بأنه هو مس الأرض أو ما اتصل بها بالجبهة والأنف بالجبهة والأنف ودليل ذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا ودليله أيضا ما ورد في حديث المسيء صلاته فإن فيه الأمر بالسجود وذلك في الرواية التي ذكرنا من قبل فإنه قال فيها عليه رس... قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تجد حتى تطمئن ساجدا ثم رفع حتى تطمئن جالسا ثم تجد حتى تطمئن ساجدا ثم فعل ذلك في الصلاة كلها فهتان السجدتان اللتان تكونان في كل ركعة من الصلاة والواجب عند المالكية في السجود إنما هو السجود على الجذهة وأما السجود على الأنف فإنه عندهم مندوب وليس واجبا وعليه إذا سجد على الجبهة دون الأنف فإنه تصح صلاته أما إذا سجد على الأنف فقط دون الجبهة فإن صلاته باطلة ولكنهم مع ذلك قالوا إذا سجد على جبهة دون الأذن فإن صلاته صحيحة قالوا ولكن يستحب له أن يعيد في الوقت قالوا وهذا المندوب الوحيد الذي تعاد الصلاة لتركه يعني تعاد في الوقت لتركه وسبب ذلك مراعاة الخلاف فإن من الفقهاء من قال بوجوب السجود على الأنف فمراعاة لهذا الخلاف قالوا إذا سجد على الجبهة دون الأنف فإنه يعيد في الوقت والأصل في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين قالوا فإذن الواجب إنما هو هذه السبعة وهي الجبهة واليدان والركبتان وأطراف القدمين ولم يذكر الأنف في هذه السبعة إنما من فعله صلى الله عليه وسلم أن السجود يكون على الأنف أيضا فلأجل ذلك قالوا إن الواجب إنما هو السجود على الجبهة وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجب السجود على الأنفي مع الجبهة لأجل هذا الحديث الذي ذكرنا فإنه لم يذكر الأنف فيه كما قلنا واستدل أيضا بحديث جابر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد بأعلى جبهته بأعلى جبهته يعني على منبة الشعر قالوا وجه الدلالة في هذا الحديث أنه إذا سجد بأعلى الجبهة فإنه لا يسجد على الأمه وإن كان الاستدلال بهذا الحديث فيه شيء من الاحتمال. طيب ثم مع قولهم بأن السجود يكون على الجبهة فإنهم قالوا يستحب السجود على الأنف أيضا للأحاديث التي تذل على ذلك ولكن الواجب إنما هو الجبهة وأما حكم السجود على اليدين والركبتين وأطراف القدمين فهذه تأتي إن شاء الله تعالى في موضعها وأيضا هنا مسألة وهي أن العلماء قالوا إن الواجب في السجود هو وضع أيسر ما يمكن من الجبهة وأما تمكين الجبهة فمستحب وليس واجبا هنا مسألة أو هنا صورة الصورة الأولى أن يضع أيسر شيء من جبهته هذا هو الواجب المجزئ الذي تتم به حقيقة السجود ولكن السجود الكامل ينبغي فيه أن يمكن جباته من الأرض وما معنى تمكين الجبهة من الأرض معنى ذلك أنه يحاول أن يضع جميع جبهته على الأرض أن يمكن يعني أقصى ما يمكن من الجبهة ولا يقصد بذلك أن يشد جبهته على الأرض فإن ذلك من المكروهات عند المالكية وقد كرهه الإمام مالك رحمه الله تعالى وقد أثر عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كأبي شعيد الخضري وغيره أثر الإنكار على من ظهر على جبهته أثر السجود فهذا ليس مطلوبا يعني الشخص إذا كان منه ذلك يعني بغير تعمد منه فهذا لا حرج ولكن أن يتعمد حك جبهته على الأرض لكي توجد منه هذه يوجد منه هذا الأثر فهذا منكر وأنكره كما قلنا بعض الصحابة وأيضا كرهه جماعة من العلماء ولا يستدل هنا بقوله تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود فإن المقصود يعني ما يوجد على وجوههم من تمام الخشوع والخضوع أو أيضا قد يقال إن المقصود هنا ما يعرو ما يعروهم من النشور مثلا أو من الصفرة بسبب كفرة العبادة أو نحو ذلك من الأمور خيط ثم قال السجود بالخضوع فقوله بالخضوع إشارة إلى أنه ينبغي أن يراعي في سجوده استحضار ما يعني استحضار قيمة هذه العبادة، فيتذكر الوقوف أمام الله سبحانه وتعالى، ويتذكر أنه أقرب ما يكون من ربه عز وجل كما ورد في الحديث الصحيح عند الإمام مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء، ف. المتعين على المصلي أن يكثر الدعاء في الصلاة كلها ولكن خصوصا في المواضع الصلاة التي يعني يشرع فيها الدعاء أكثر وهي السجود خاصة وأيضا ورد حديث عن ربيعة بن كعب رضي الله عنه أنه قال كنت أبيته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي سلني قال أسألك مرافقة كثير جنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك قال هو ذاك قال فاعني على نفسك بكفرة السجود فلا شك أن كفرة السجود من أعظم العبادات وأيضا ينبغي أن يتحرى فيها المصلي ما ورد من الأدعية المأثورة وأن يدعو فيها أيضا بخير الدنيا والآخر فهذا فرض السجود بعده قال الرفع منه والرفع منه دليله حديث المسيء صلاته فإنه قال في عليه الصلاة والسلام ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وأيضا يقال إن العلماء متفقون على وجوب استجدتين في الركعة ولا يتحقق الاتيان بالسجدتين الا بان يفصل بين الاولى والثانية والفصل بين الاولى والثانية لا يكون الا بالرفع من السجود الاول فاذا لا يتم الاتيان بالسجدتين الا بالرفع بين السجدة الاولى والسجدة الثانية والقائلة عندهم ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فلما كان كانت السجدتان واجبتين كان الرفع من السجود واجبا لأنه غاية لأنه وسيلة إلى هذا المقصد والقاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد ثم قال السلام السلام ودليل وجوب السلام حديث علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم بمعنى أن التحلل من الصلاة لا يكون إلا بالتسليم لأنه قال وتحليلها التسليم هذا مبتدأ وخبر وهذه الصيغة صيغة الجملة الاسمية تفيد عند البلاغيين مفهوم الحصري تفيد معنى الحصري فإذا معنى ذلك أن التحلل من الصلاة منحصر في التسليم فمن لم يسلم بقي في الصلاة وإذا بقي في الصلاة فما يفعل من الأفعال يكون قد أدخل تلك الأفعال في الصلاة فيدخل في الصلاة ما ليس منها وهذا محرم فلا يمكن التنصل من هذا المحرم إلا بالتسليم فيكون التسليم واجبا إذن هذا شيء من النظر لإثبات وجوب التسليم والسبب في ذلك أن بعض الفقهاء يقولون أنه لا يلزم ذلك يقولون لو أنه أتى بالتشهد في الجلسة الأخيرة ثم أحدث ثم أحدث قالوا فإنه يخرج من صلاته هذا على يعني ينسب إلى الحنفية هذا فيه نظر فإن الخروج من الصلاة لا يكون إلا بالتسليم كما هو صريح هذه الرواية ثم إن المالكية التسليم عندهم التسليم الواجب عندهم الذي هو فرض إنما هو تسليمة واحدة تسليمة واحدة يتيامن بها الإمام والمنفرد الإمام ذا بخلاف المأموم عما المأموم فسيأتي حاله وما يفعله في السلام سيأتي هذا في السنن عند قول النظم ثم رد إنصاط مقتدن بجهر ثم رد على الإمام واليسار وأحد به وزائد سكون طبعا. فالمقصود أن هذا سيأتي حالة المأموم ستأتي لكن هنا كلامنا عن الإمام والمنفرد فالواجب عليه تسليمة واحدة وأما دليل ذلك فأمور أولا استذلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه ثم يميل إلى الشق الأيمن شيئا أي قليلا هذا الحديث استذلوا به وهو حديث أخرجه الإمام الترمذي وابن ماجه وغيرهما لكنه حديث ضعيف الإسند وإن تمحّل بعض المتأخرين من المنتسبين إلى المذهب في تصحيحه، لكن الصواب أنه ليس صحيحا من جهتي الإسلام. واستدلوا أيضا بحديث أنس رضي الله عنه كان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين ويسلمون تسلما واحدة. وهذا أيضا فيه نظر من جهة الإسناد وأخرجه بعض أصحاب الكتب الحديث كالطبراني والبزار وغيرهما وفيه نظر من جهة الإسناد كما ذكرنا بل هو حديث ضعيف ولذلك يقول ابن القيم لا يصح في التسليمة الواحدة شيء لا يصح في التسليمة الواحدة شيء واستدلوا أيضا ب أدلة أخرى لعلها أقوى من هذه الأدلة التي ذكرنا هنا فاستدل بفعل جماعة من الصحابة يعني يروى هذا عن جماعة من الصحابة قالوا هذا وارد عن الخلفاء الراشدين وعن زيد بن ثابت وعن عائشة وابن عباس وابن عمر وغيرهم هذا نقله عنهم بالأسانيد جماعة من المحدثين وذكر هذا الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار وغيره وأيضا استدلوا بشيء آخر هو عمل أهل المدينة هو عمل أهل المدينة وهذا دليل قوي عندهم في هذا الباب فإنهم قالوا حتى ولو لم تصح أحاديث التسليمة الواحدة فإن عمل أهل المدينة يقويها ومن ذلك أو مما يستدل به في هذا الباب قول ابن عبد البر رحمه الله والعمل المشهور من مدينة التسليمة الواحدة وهو عمل قد توارثه أهل المدينة كابرا عن كابر ومثله يصح فيه الاحتجاج بالعمل في كل بلد لأنه لا يخفى لوقوعه في كل يوم مرارا قال وكذلك العمل بالكوفة وغيرها مستفيض عندهم بالتسليمتين متوارث عندهم أيضا وكل ما جرى هذا المجرى فهو خلاف في المباح كالأذان ولذلك لا يروى عن عالم بالحجاز ولا بالعراق ولا بالشام ولا بمصر إنكار التسليمة الواحدة ولا إنكار التسليمتين بذلك عندهم معروف إلى آخر ما ذكر المقصود في هذا أنه يجعل ومعه جماعة من العلماء يجعلوا عمل أهل المدينة دالا على أن التسليمة الواحدة ثابتة في السنة وإلا لم تصح الأحاديث بها بش بشكل الأح... بشكل أحاديث الأحد يعني يذكرون هذا من قبيل التواتر تواتر العمل في المدينة لا من قبيل الاستدلال بأحاديث الأحد ولكن هذه الأدلة في الحقيقة إنما تدل على جواز التسلمة الواحدة أو على جواز وصحة الاقتصار على التسلمة الواحدة وهذا في الحقيقة لا ينبغي أن يكون فيه كبير نزاع بل حكى ابن المنذر الإجماع على أن من اقتصر على التسليمة الواحدة أجزأته حكى الإجماع على ذلك فإذا التسليمة الواحدة الصحيح أنها مجزئة لكن يقع الخلط هنا بين أمرين بين إجزاء التسليمة الواحدة وبين عدم صحة أو عدم جواز الزيادة على التسليمة الواحدة فهذا لا نقول به وإن قال به جماعة من المالك حتى إن جمعا من المالك يتشددون في هذا الأمر فلا يجيزون مثلا الزيادة على التسليمة الواحدة ويقولون بالاقتصار على التسليمة الواحدة مطلقا هذا فيه نظر لما؟ لأن السنن قد صحت بالتسليمتي. فلا يمكن إهدار هذه الأحاديث وإنما نقول التسليمة الواحدة هي الفرض والاكتفاء بها مجزء ومن سلم التسليمة الأولى صح بذلك أن يخرج من صلاته ولكن يستحب أن يزيد التسليمة الثانية لورود ذلك في السنة فالتسليمتان واردتان في السنة هذه مسألة على كل حال من المسائل الخلافية المشهورة ثم لفظ التسليم هو السلام عليكم عند المالكية هكذا خلافاً للمذاهب الأخرى لا ندخل في تفصيل ما يقولون لكن اللفظ الواحد المجزء عند المالكية إنما هو السلام عليكم هكذا بتقديم السلام على عليكم وبتعريف لفظ السلام وأما التسليمتان فاللفظ المحفوظ في السنة هو السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه وعن شماله وعن زيادة وبركاته فهذه فيها خلاف عند المحدثين في صحتها لأنها من رواية على القمة بنوائين عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهم مختلفون في صحة الإسناد الذي فيه على بن بنوائين عن أبي هل سمع من أبيه أو لم يسمع إلى آخره هذا خلاف للمحدثين في هذه المسر ثم قال بعد السلام الجلوس له والجلوس له فرض لأن هذه هي الهيئة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي فالأصل أن أفعاله وأوامره تدل على الوجوب في الصلاة لقوله يصلوا كما رأيتموني أصلي إلا ما خصه الدليل فمتى وجد دليل على عدم وجوب شيء من أفعاله التي فعلها في الصلاة حينئذ لا نقول بالوجوب هذه هذا الجلوس وأما صفة الجلوس المستحبة فهذه ستأتينا إن شاء الله تعالى في الكلام على السنة ثم قال وترتيب أذاء في الأسوس الأسوس هي الأصول والمراد بها هنا المراد بها الفرائض بمعنى أنه ينبغي أن يرتب الفرائض فيما بينها فعليه أن يقدم تكبيرة الإحرامي على الفاتحة والقيام لها وأن يقدم الفاتحة على الركوع وأن يقدم الركوع على السجد وهكذا فعذا هذا المقصود به الترتيب بين الفرائض، وأما الترتيب بين الفرائض والسنن أو الترتيب بين السنن فيما بينها فهذا يقولون إنه ليس واجبا ولكنه سنة وهذا سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى لعله يأتي إن شاء الله تعالى. وأن دليل فرضية آآ آآ الترتيب بين في حديث المسيء صلاته فإن في هذا الحديث عبر بلغض ثم إنه يقول ثم اركع حتى تطمئن ركع ثم اسجد حتى تطمئن ركع فهذه كلها مرتبة كل واحدة تلو الأخرى بلفظ ثم أو بأداة ثم وثم حرف يفيد الترتيب مع الطراخي كما أن الفاء تفيد الترتيب دون مهلة فإن ثم تفيد الترتيب مع المهلة لكن الذي يهمنا أنها تفيد الترتيب بخلاف الواو فإنها لمطلق الجمع فإذا إفادة الترتيب واضحة من هذا اللفظ ثم أيضا قد استدل بحديث صلوا كما رأيتموني أصلي فإنه يدل على وجوب الهيئة الإجمالية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يواضح عليها في صلاته إلا ما دل الدليل على عدم وجوبه هذا الترتيب ثم الاعتدال قال والاعتدال مطمئنا بالالتزام الاعتدال شيء والاطمئنان والاطمئنينة شيء آخر وسائة. أما الاعتدال فمعناه انتصاب القامة ويكون ذلك في القيام ويشمل القيام للقراءة والقيام عند الرفع من الركوع وأيضا ينبغي الاعتدال في الجلوس وذلك يكون في موضعين في الجلسة بين السجدتين وفي الجلوس للسلام إذن هذه أربعة موابع يطلب فيها الاعتدال في القيام للقراءة وفي القيام عند الرفع من الركوع وفي الجلوس بين استجدتين وفي الجلوس الاستلا والدليل على ذلك ما ورد في حديث المسيء صلاته فإنه قال فيه ثم ارفع حتى تعتدل قائما هذا في الرفع من الركوع هذا في الرفع من الركوع وأيضا يمكن أن يستدال بحديث عائشة رضي الله عنها. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد والقراءة يعني والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وكان إذا ركع عفوا إلى أن تقول. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا. فهذا سئله صلى الله عليه وسلم يجمع مع قوله عليه الصلاة والسلام صلوك ما رأيتموني أصلي فيدل على وجوب الاعتدال فإذن المقصود أن حديث مسئ صلاته فيه التصريح بالاعتدال في الرفع من الركوع، وأما في المواضع الأخرى فيمكن أن يستدل لها بحديث عائشة الذي ذكرنا مع حديث صلوك ما رأيتموني أصلي لكن مع ذلك خففاً العلماء من المالكية في الاعتدال فقال ابن الحاجب فلو لم يعتدل قال ابن القاسم أجزأه ويستغفر الله بمعنى أنه لو لم يعتدل لو لم يأتي بهذا الفرض فإنه يجزئه مع ذلك ويكتفي بأن يستغفر الله عز وجل في قول ابن القاسم ووجه جعله ينزل إلى مرتبة السنية التمسك بظاهر القرآن كما يقول ابن الحاش في حاشيته على ميار التمسك بظاهر القرآن لأنه أمر في ظاهر القرآن بالركوع والسجود مطلقة ولم يذكر الرفع ولم يذكر الـ الـ الـ الاعتدال فيه فلأجل ذلك يقال بأنه يعني يمكن التخفيف بخلاف غيره من الصراع. ثم الطمأنينة والطمأنينة غير الاعتدال فإن الطمأنينة معناها سكون الأعضاء سكون الأعضاء فلا تلازم إذا بين الاعتدال والطمأنينة قد يوجد الاعتدال بمعنى أن ينصب المصل قامته في القيام مثلا ولكن لا يفعل ذلك بطم بطمأنينة وإنما يفعله مسرعا يعني يرتفع من الركوع مسرعا إلى أن ينتصب ويرجع بعد ذلك إلى السجود بسرعة دون أن تحصل الطمأنينة فهنا وجد الاعتدال ولم توجد الطمأنينة والعكس فقد توجد الطمأنينة ولا يوجد الاعتدال وذلك بأن يرفع من الركوع مثلا لكنه لا ينصب قامته وإنما يبقى في ظهره شيء من العوجاج ويبقى على ذلك حتى تسكن أعضاؤه على ذلك ثم يهبط إلى السجود فهذا تحقق عنده فرض الطمأنينة ولم يتحقق فرض الاعتدال فإذا لا تلازم بين الطمأنينة والاعتدال ولذلك نبه الناظم على هذا المعنى بقوله والاعتدال مطمئنا بالتزام. فقوله بالتزام لدفع توهم من ظن أن الاطمئنان على سبيل الأولوية والأفضلية فقط فزاده ليبين أن الطمأنينة من الفرائض والدليل كونها من الفرائض تكرارها في حديث المسيء صلاته ثم سجد حتى تطمئن ساجدا إلى آخره فذكرت في حديث موسى صلاته لمرات، فدل ذلك على أنها فرض. ثم قال تابع مأموم بإحرام السلام. إذن هذا الفرض هو متابعة المأموم إمامه في الإحرام والسلام. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا والفاء تفيد الترتيب كما ذكرت من قبل وعليه فينبغي أن يكبر المأموم بعد تكبير الإمام ولذلك يقولون إن المتابعة في الإحرام وفي السلام فرض وعليه فمن أحرم قبل الإمام بطل الصلاة يعني من كبر قبل تكبير الإمام بطل الصلاة وعليه أن يستأنف من جديد بعد أن يكبر الإمام عليه أن يكبر تكبيرات الإحرام من جديد وتذلك من سلم قبل الإمام فأيضا قطلوا صلاته. قالوا سواء أكان ذلك عمدا أو جهلا أو شهوا هذا في الإحرام والسلام أما في المتابعة أي متابعة المأمور للإمام في غيرهما أي في غير الإحرام والسلام قالوا لا يبطل الصلاة به وإن كان محرما فإذا عدم متابعة الإمام في غير الإحرام والسلام من أفعال الصلاة لا يبطل الصلاة وإن كان حراما لكن مع ذلك ذكروا حالة فابطل الصلاة بها ولو في غير الإحرام والسلام قالوا مثلا إذا ركع ورفع والإمام واقف ركع ورفع والإمام واقف أو إذا سجد ورفع والإمام جالس مشهو أو مثلا العكس يعني ركع الإمام ورفع والمأموم واقف أو سجد الإمام ورفع والمأموم جالس فأيضا قالوا إذا فعل هذا قالوا وإذا فعل ذلك في صلاته كلها يعني يتقدم على الإمام بهذه الطريقة أو يتأخر عنه بهذه الطريقة في مثل هذه الأمثلة التي ذكرنا ويفعل ذلك في الصلاة الكلية قالوا طبطب صلاته والسبب قالوا هذا عابس هذا نوع من العبسي لأنه لأن هذا السبق أو التأخر عن الإمام بهذه الطريقة التي فيها ابتعاد كبير عن متابعة الإمام هذا يكون دليلا على أنه عابس في الصلاة فطلبوا صلاته بذلك. ونحن ذكرنا هنا صورتين ذكرنا حالة سبقي الإمام وحالة التأخر عنه. ودليل السبق أو دليل تحريم سبقي الإمام ما روا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يؤمن الذي يرفع رأسه. في صلاته قبل الإمام أن يحول الله صورته في صورة خمار هذا دليل على تحريم مسابقة الإمام وأما التأخر فللحديث الذي ذكرنا آنفا إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحم وإذا سجد فاسجدوا فإنه يدل على تحريم التأخر عن الإمام مفهوم؟ تحريم التأخر عن الإمام لما؟ لاستعمال حرف الفاء والفاء كما ذكرنا تفيد في اللغة الترتيب وتفيد التعقيب أي عدم التراخي وعدم المهلة فقال الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر فكبروا أي مباشرة بعد تكبير الإمام عليكم أن تأتوا بتكبيرتكم أنت ولا تتأخروا عنه كثيرا وإذا ركع فاركعوا أي إيتوا بالركعة مباشرة بعد ركوع الإمام وهكذا فهذا ما يمكن قوله عن قضية المتابعة ثم قال نيته اقتداء كذا الإمام في نيته اقتداء المقصود هنا بذلك المأموم المقصود هنا المأموم أي من فرائض الصلاة للمأمومي أي عندما يكون في صلاة الجماعة أن ينوي الاقتداء قالوا تمييزا له عن قالوا تمييزا له عن الفذ تمييزا له عن الفذ غير المأمومة وهنا وقع إشكال في قضية نية الاقتداء هذه فإن بعض العلماء قالوا الاقتداء أصلا لا يمكن تصوره من غير نية فإن الشخص إذا صلى وراء شخص آخر مأموما فإنه تحصل له نية الاقتداء وإذا كان ينوي أن يصلي لنفسه فهو منفرد وصلاته صحيحة في هذه الحالة فما معنى فرضية نية الاقتداء هنا بحيث إذا لم توجد طبط الصلاة قالوا المعنى هنا أنه يشترط في صحة الاقتداء أن تكون نيته قبل الإحرام أن تكون نيته بذلك قبل الإحرام قالوا ولذلك فرعوا عليه أنه لا ينتقل منفرد لجماعة قالوا إذا كان منفردة فإنه دخل الصلاة بنية الانفراد قالوا فلا يمكنه أن ينتقل إلى الجماعة بحيث تتحول نيته إلى نية الاقتداء وهذا ب... لما قالوا لأن نية الاقتداء فرض في الصلاة ونية الاقتداء لم تحصل له قبل الإحرام فهذا هو وجه اشترافهم نية الاقتداء للمأموم مفهوم؟ واستدلوا على ذلك ببعض الأدلة منها الحديث الذي ذكرنا آنفا إنما جعل الإمام ليأتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا إلى آخره فإن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر باتباع الإمام في جميع الهيئات والأفعال مفهوم؟ في جميع الهيئات والأفعال وعليه أن يكون متابعا له في الصفات القلوب التي تعقد عليه الضمائر أحرى وأولى هذا الوجه الأول الوجه الثاني أنهم قالوا الإتمام يوجب للمصلي أحكاما لم تكن له في حالة الانفراد سقوط القراءة مثلا مثلا القول, ب... القول الذي ذكرنا بأن القراءة مثلا في السرية ونحو ذلك لا تجب على المأموم فهذه الأحكام تجعل أنه يجب أن يتفق في النية ليصح تحمل الإمام عن المأموم هذه مسألة نية اقتداء وفي الحقيقة أنا لا أكتمكم أن اشتراف أو زيادة هذا الفرض فيه نظر من أوجه متعدده وحتى جماعة من المالكيين يعني لهم انتقاد لهذه القضية أولاً من جهة الشرطات هنا إذ جماعة قالوا قضية نية الاقتداء ينبغي أن تكون في أبواب الجماعة أن تكون في أبواب الجمع هذا السؤال أنا الآن يعني رجعت إلى قولكم لو تشرحها مرة أخرى. ما الذي عن أي شيء أنت تكلمون؟ فنترك إعادة الشرح إن شاء الله تعالى إلى آخر الدرس نتركه إلى آخر الدرس إن شاء الله يعني. لأن لم أرى هذا في وقته فلا أدري عن أي شيء بالضبط تكلم. طيب نكمل. فقلنا إذن أولاً الأولى أن تذكر في أبواب الجماعة. ثانيا حتى يريد عليه هذا الإشكال الذي ذكرنا وإن ذكرنا حله حل هو يرد يريد أيضا هذا الإشكال فهو يعني إشكال قوي في الحقيقة، وذلك لا ينبغي الوسوسة كثيرا بهذه القضية قضية نيته اقتداء. هنا مسألة وهي مسألة نذكرونها في هذا الباب قضية الاتفاق في النية بين الإمام والمأموم أو أخرى هل يصح أن يأتّم المفترض بالمتنفل؟ هذه مسألة من المسائل الخلافية المشهورة وفيها حديث وهو حديث معاذ بن جبل أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يعود فيأم قومه وهذا الحديث استدل به جماعة من العلماء على صحة إتمامي المفترض بالمتنفس، ولكن المالكية يقولون لا وصح أن, أن يأتم المفترض بالمتنفس، ولم أشك يستدلوا بالحديث الذي ذكرنا آلفا وهو حديث إنما جعل الإمام يأتم به فإذا ركع فركع وإذا رفع فرفع وإذا, وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلى جلوسا أجمعون فقالوا أمره باتباع الإمام في جميع الهيئات والأفعال وما نص عليه من الأقوال قالوا فلأن يكون متبعا له في عقود الضمائر أولى وأحرى خاصة أن الأعمال الظاهرة مبنية على ضمائر قلوب الباطن هكذا قال وأن حديث معاذ فأوردوا عليه بعض الاشكالات قالوا لعل معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي نافلة لأجل التبرك بصلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي بقومه الفريضة قاله هذا الاحتمال وارد كما أن الاحتمال الآخر وارد لكن مع وجود الاحتمال يسقط الاستدلال كما يقولون لكن رد على هذا بعض العلماء بأن بأن قد ورد في رواية عند الدارقطني. وغيره من طريق ابن جريش عن عامل بن دينار عن جابر أنه لما ذكر الحديث حديث معاذ زاد فيه هي له تطوع ولهم فرضة وهذا صريح في رفع الاحتمال إذا صح والحافظ ابن حجر يصحح هذه الرواية ومن العلماء من يضعفها وأيضا المالكية أو بعض المالكية يريدون على الاستدلال بحديث معاذ ما جاء في حديث عند الإمام أحمد عند الإمام أحمد رحمه الله أنه أن رجلا من بني سلمة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن معاذ بن جبل يأتينا إلى آخره يعني ذكر الحديث وذكر في آخره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ لا تكن ستانا إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك قالوا فهذه الرواية تدل بهذا اللفظ إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك تدل على عدم صحة اقتضاء المفترض بالمتنفذ قالوا لأن قوله إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك معنى ذلك إما أن تصلي معي ولا تصلي بقومك وإما أن تخفف بقومك أي ولا تصلي معي ولكن هذه الرواية بهذا اللفظ معلولة وقد أعلها بعض العلماء كابن حزم وغيره بالإرسال مفهوم فقالوا هذه رواية منقطعة ولذلك لا يصح على, على كل حال الذي أميل إليه والله تعالى أعلم صحة اتمامي المفترض بالمتنفل لأن حديث معاذ في المسألة صريح ولأن ما ذكره المالكي ومن وافقهم في هذه القضية لا يقوى على رفع دلالة هذا الحديث نعم من ترك ذلك احتياطا للعبادة وخروجاً من الخلاف فله ذلك وأما الجزم بعدم صحة صلاة من يأتم وهو مفترض بإمام متنفل الجزم بذلك محل نظر مع وجود الحديث الصحيح في المسألة والله تعالى عالم مع أن هذه المسألة كما ذكرت من قبل هي من المضايق وفيها تفصيلات وفيها استلالات ونقاش بين الفقهاء نقاش طويل بين الفقهاء ويترتب عليها أمور كثيرة نيته اقتداء أي هذا المأموم ثم قال كذا الإمام في خوف وجمع جمعة مستخلفي أي بالنسبة للإمام فإنه أيضا يشترط له النية في يعني نية كونه إماما وذلك في هذه الصلوات الأربعة لما قالوا لأن الإمام شرط فيها لأن الإمام شرط فيها بمعنى بإبارة أخرى لا تصح إلا بجماعة وهي الخوف والجمع والجمعة والاستخلاف الخوف صلاة الخوف معروفة وقد ورد ذكرها في القرآن الكريم وتفصيلها بصورها المعروفة في السنة النبوية وقد يأتينا إن شاء الله تعالى ذكرها وتكون جماعة بصورة معروفة أيضا الجمع هنا ليس المقصود بذلك جميع الجموع وإنما جمع خاص وهو الجمع ليلة المطر قالوا لأن لا بد فيه من الجماعة بخلاف غيره من الجموع هكذا قالوا وفيه ما لا يخفى والله أعلم. وأيضا الجمعة لاشتراط الجماعة فيها. وأيضا الاستخلاف. ومعنى الاستخلاف هو حين يحتاج الإمام إلى ترك الجماعة لعذر مثلا كانت قاضي طهارة نحو ذلك. فإنه يستخلف من وراء شخص كان مأمورا وراءه. قالوا فيلزم المستخلف أن ينوي كونه صار إماما لما؟ لأنه دخل الصلاة على أنه مأموم فلما صار الآن إماما لزمته نية جديدة لذلك وعلى كل حال من الواضح أنه يكفي هنا النية الحكمية لأن المستخلف مثل إذا تقدم فمن الواضح جدا أنه ينوي الإمامة فأعيني لا يحتاج إلى زيادة نية في هذا هذه نية الحكمية وكذا في الجمعة ونحوها لكن المقصود بذكرهم والنية هنا أن لا ينوي في قرارة نفسه الانفراد هذا هو المقصود فإذن هذه الأربع الصلوات التي تشترط فيها النية للإمام وأما في غير هذه الأربع فلا تشترط وعليه فإنه إذا لم ينوي كونه إماما مثلا صلى بالناس في الظهر ولكن لم ينوي كونه إماما قالوا هذا صلاته صحيحة وصلاة المأمومين أيضا صحيحة هذا ولكن قد تفوته صلاة الجماعة لأنه لم ينوي كونه في صلاة جماعة, جماعة ولم ينوي الإمامة أصلا فهذه فرائض الصلاة من تقذ إلى الشروط والمقصود هنا شروط الصحة الأربعة المذكورة في قوله شرطها لاستقبال طهر الخبث وسطر عورة وطهر الحدث بالذكر والقدرة إلى آخر طيب الشرط الأول من هذه الشروط هو لاستقبال ومعنى ذلك استقبال القبلة وذلك لقوله سبحانه وتعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وأيضا لحديث المسيء صلاته فإن فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر فأبره باستقبال القبلة وعلى العموم لا خلافة في وجوب استقبال القبلة ثم هنا مسألة وهي هل الواجب استقبال جهة القبلة أم عين القبلة قال العلماء أما أهل مسكة فإنه يجب عليهم استقبال عين القبلة يقينا لما لأنهم قريبون من الكعبة ف يعني لا يمكن أن يعني لا يحتاجون إلى ما يحتاج إليه غيرهم من الذين يكونون بعيدين عن الكعبة فمن كان قريبا من الكعبة أي كان من أهل مكة من باب أولى إن كان في المسجد الحرام فإن عليه أن يستقبل عين القبلة ولا يكتفي بالتخمين أو الاجتهاد أو نحو ذلك وذكروا أن المدينة في ذلك يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن المدينة مثل ذلك قالوا لأن محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة يقيني أو كون هذا المحراب مستقبلا القبلة يقيني مقطوع به وليس من قبيل الاجتهاد كما هو في محارب الدنيا كلها فهذه في قضية اليقين والاجتهاد اما في قضية استقبال عين القبلة او جهة القبلة فالناس في, المك في مكة عليهم ان يستقبلوا عين القبلة لانهم قريبون من مكة قالوا وايضا من كان في المدينة فانه يتوجه الى المحراب النبوي الذي فيه القبلة التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم والتي أما فيها جبريل عليه السلام فيما يقول العلماء فإذا يستقبل هذا المحراب ويكون بذلك مستقبلا لعين القبلة يقينا وأما فيما سوى ذلك فإن المطلوب إنما هو استقبال جهة القبلة والدليل على ذلك أن الله عز وجل يقول ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة قالوا شطر معنى ناحية المسجد الحرام أي جهته والدليل الثاني أن في الأمر باستقبال عين القبلة مشقة عظيمة والمشقة تجلب التيسير كما تقرر في القواعد الفقهية وعليه فدفعا لهذه المشقة نقول لا يجب استقبال عين القبلة وإنما يكفي استقبال جهتها واستدل ثالثا بحديث عمر رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويروى أيضا موقوفا على عمر ما بين المشرق والمغرب قبله وفيه كلام من جهة الإسناد لكن استدلوا به على أن المقصود أن الانحراف عن القبلة إذا كان يسيرا فإنه لا يضر الانحراف اليسير لا يضر لأن المقصود هو التوجه إلى جهة القبلة لا إلى عينها لأن قوله ما بين المشرق والمغرب قبلة هذا لأهل المدينة لأنهم أهل المدينة يعني القبلة عندهم في جهة الجنوب وهي بين المشرق والمغرب فلو فرضنا أن شخصا مثلا موجودا في جهة الغرب مثلا كأهل المغرب مثلا أو أهل مصر ونحوهم فهؤلاء القبلة عندهم بين الجنوب والشمال وهكذا المقصود أن للحراط اليسير لا يضر مع أن الذي يريد أن يصلي عليه أن يجتهد في تحري القبلة لكن لا يضر للحراط اليسير كما ثم هنا مسألة وهي في الذي يخطئ في القبلة في الذي يخطئ في القبلة فهنا المجتهد الذي له القدرة على معرفة القبلة فإنه عليه أن يجتهد في معرفة القبلة يجتهد بالوسائل وسائل المعروفة مثلا بالنجوم أو بالشمس أو بالبوصلة أو من نحو ذلك فإذا وصل بعد الاجتهاد فإنه يصلي إلى ما وصل إليه فإذا أخطأ في القبلة تبين له بعد أن صلى أنه أخطأ فإنه يعيد ندبا وهذا معنى قول النظم فيما بعد ندبا يعيدان بوقت كالخطأ في قبلة، أي كالخطأ في القبلة فإن الخطأ في القبلة من أخطأ في القبلة فإنه يندب له أن يعيد والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة فصلى كل رجل منا حياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل قول الله عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله وهذا الحديث أخرجه الترملي ولكن فيه ضعف مجهة إسناد واستذلوا أيضا بحديث معاذ قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم في سفر إلى غير القبلة فلما انقضت الصلاة وتجلت الشمس قلنا يا رسول الله صلينا إلى غير القبلة فقال قد رفعت صلاتكم بحقها إلى الله عز وجل وهو حديث ضعيف أيضا خرجه الطبراني في الأوسط وغيره وحديث ضعيف أيضا ولكن على كل حال هذا حكم من أخطأ في القبلة بعد الاجتهاد نعم جيد وقوله بالذكر والقدرة بالذكر والقدرة معناه أن الناس لا شيء أعلي الناس لا شيء أعلي فإنه يقول للذكر والقبرات في غير الأخير أي في غير طهر الحدث معنى ذلك أن العزز والناسي لا شيء أعليهما فأما الناس فلحديث وضع نومة الخطأ والنسيان ومستكريه عليه لكن يعيد ندبا كما قال هنا تفريع ناسيها وعاجز كثير ندبا يعيدان بوقت هذا بالنسبة للناسي. أما العاجز فلا لا يعيد وذلك استثناه في قوله لا عجزها كالخطى في قبلة لا عجزها أي لا في العجز عن القبلة فمن عجز عن القبلة لا يعيد وجوبا ولا ندبا وصور العجز كثيرة المرضي مثلا فمن كان مريضا فإنه لا يحتاج إلى استقبال القبلة لحديث عمران أنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صل قائما فإلا لم تستطع فقائما فإلا لم تستطع فعلى جنب وهذا كله لا يحتاج فيه إلى استقبال القبلة وأيضا في القتال أو في صلاة الخوف القتال مقصود به الالتحام يعني حين تكون الصفوف ملتحمة فحينئذ يصلي المجاهد كيف ما تيسر له قائما أو راكبا مستقبلا أو غير مستقبلا وكذا في الخوف لأنهم قد يخشون من العدو فلا يستقبلون القبل وهكذا إذن هذه كلها تدخل في صور العجز فالعاجز لا يعيد نذبا ولا يعيد وجوبا هذه هي قضية استقبال القبلة. ثم بقيت مسألة وهي بالنسبة لي النافلة. فالذي يصلي النافلة في السفر، فإنه يمكنه أن يترك هذا الشرط، أي شرط الاستقبال. فيمكنه أن يصل على راحلته ولو دارت به راحلته كيفما. اتفق فإنه يبدأ صلاته مستقبلا أو غير مستقبلا ويستمر على راحلته ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به حيث توجهت به وأيضا حديث ابن عمر أيضا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر أي إلى غير جهة القبلة وإن كان المالكية يذكرون أن هذا ليس مطلقا أنه ينبغي أن يكون في السفر وأن يكون في سفر تقصر فيه الصلاة وأن يكون سفرا مباحا مفهوم فهذه الشروط التي يشترطونها لصحة ذلك والله تعالى أعلم أن إذا كان الراكب في مركوب يمكنه فيه أن يستقبل القبلة فلا يحتاج إلى هذا الذي ذكرنا كأن يكون في سفينة مثلا خصوصا إذا كانت السفينة كبيرة فإنه يستقبل القبلة كالعادة ونفس الشيء في المركوب الكبير الذي يمكنه فيه أن يتوجه إلى القبلة كيفما شاء وهذا كله كما ذكرنا إنما هو في النافلة وأما الفريضة فلا تصلى على الدابة أصلا لا تصل على الدابة أصلا لحديث عامر بن ربيعة أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الله التي يسبح يومئ برأسه قبل أي وجه توجه ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة هذا صريح في أن استقبال القبلة في أن ترك استقبال القبلة عند ركوب الدابة إنما يكون في صلاة النافلة لا في صلاة الفريضة والله تعالى أعلم وأقول قولي هذا وأستغفر الله لكم الحمد لله رب العالمين